وَاتَّقُ الله الذي تَسها أَلونَ بهِه وَأَررحام إنِ اللهه كانَ عَلَيكُم رطِيبا وَآتُ التَام أَموالهُم وَلاَا تَتبَدَّلُ الْ الخَبثَ بِطيبِ وَلاَا تَأكلُلوا أَمْولَهمم إلى أَموالِكُم إنهُ كان حوب كَب وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع, ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذَلِكَ أدنا ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهم نحلة فإن طبن لَكُمْ عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي لَكُمْ الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبدل اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان ان استمم منهم رشد فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف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 إن الذين يأكلون أموالا اليتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهما ثلثا ما تركت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 فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية من بعد وصيتي يوصينا بها اودين ولهم الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد اِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُمُ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السدس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 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعطي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين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 ولا تعظلهم لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهم بالمعروف فان كرهتمهن فاعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا وَيجَعَلَى اللههُ فِيهِ خَيْرًا ككثيرات وَإِنْ أأَردتُم مستْتبدَالَ زَوجِمَّ كانَانَ زَوجِم وَآتَييتُمْ إحْداهُ نطِطَار وَآتَييتُمْ إحْداهُ نقِوهبارًَا فَلَا تَأْخذُوا مِنْه شيْئ أَتَأخذُونَهُ بُْتانَ وَإثمَُّ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 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وَبَنَااتُ الْ الأخِ وَبَنَااتُ الُْخْتِ وَُمَّهَا تُكُمُ الَِّ أَربعَنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِن الرَّبَعَةِ وَأَُّهَا تُنِسَاءِكُمْ وَرَبَ إبُكُُ الَّات فِي حُجُورِكُمْ مِنْ النِسَ إِكُمُ اللَّات دَخَلْلتُم بِِن فَإَِّمْ تَكُوا دَخَلْلتُم بَِِّ فَلاَا جُناحَ عَلَيكُمْ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 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْعَدْلِ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 فَانكِحوهُن مِّنْهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَن خَشِيَ الْعَنَتَ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 ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتربوا كبائر ما تهون عنه نكف عنكم سيئاتكم نكف عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما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 فصَّالِحَةُ قانتَةٌ حَافِظَةُ للِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهَّه وَلا ت تَخَافونَ نُشزَهَُّ فَعِضُهَُّ وَهْجرُْوه فَعِضُهُ وَهْجرْرُهُ فِي الْمَباجِع وَغِْبُهُ فَإِن أَطَانَكُمْ فَلاَا تَبَغُوا عَلَيْهِ سَبِيلََا إِ اللهَّه كانَانَ عَِيَن كَباء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 والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كَانَ مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله مِنْ فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا دَاعِيَةٌ عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا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 وَإِن كُنتُم مَرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ, أو لامستم النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا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 مِن الذيينَ هَادُ يُحَدِْفونَ الْكَلمَ عَمَّ وَضِيعهِ وَيَقولونَ سمعنَا وَصَينَا وَيقولونَ سمِعنَا وَصين وَسممعع غَيْيرَ مُسمْمَع وَرعِنَا لََم بِأَلسِنَتِهِم وَطَعْنَ فِي الددينين وَلَأََّهُ قالوا سَمعِعن وَأَطَعن وَسممَع وَظُرْنَا لَكَان خَيْرَ لهمم وَأَقوًا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 فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَ الْعَظِيمَ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَصِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا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 وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أَهْلِهَا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّا رَدَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا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 ذلِكَ الْفَضْلُ مِنْ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَنفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم نَّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا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 فلما كتب عَلَيْهِمُ القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجر قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وَإِن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله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 إن اللهَّه كانَ على كُلّ شيءَ حَثباَا اللَّهُ ل إه إَِّهُ لاَجمَ أنكُم إلى يَوْمِ القياامَةِ لا رَبَ فيِي وَمننْ أصدَقُ مِنَ اللهَِّ حَديثَا فَمَا لَكُم ف المُنافقِينَ فِي تيينِ واللهَّهُ أأَركَسَهُم بماَا كَسَبُ أتُريدونَ أَ تَهْد مَن أَوَّ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 إِلاا الذيينَ يَصلُِونَ إلىى قَوْمِم بَنَكُمْ وَبَيْنَهُ مثَاقُ أَْدَ أوكُمْ حَصِغَت سُدورُهُم حَصِغَتْ سُدورهُمْ أَ يُقاتِلُكم أَوْ حصرت صدورهم حصرت صدورهم يُقاتِلُ قَوْمَهُم وَلَْ شَ أَ اللهَّهُ لََلَّطَهُمْ عَلَْيكُمْ فلقاتلوكم اِنِّي أَعْتَذِلُكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إلى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَذِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَوَقَّفْتُمُوهُمْ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 اِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَاِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللهَّهُ عَمًا فَكمَا وَمَيْ يَقُتُ الْ المُؤمِنَم مُتَّدًا فَجَزَ أُهُو جَهَنَّ مُخَالدًا فيِيهَا فَجَزَ هُو جَهَنَّ مُخَالدًا فيِيهَا وَغَِبَ اللهَّهُ عليهلَيْهِ لَهُ عَذاابًا ععظمَا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 ان الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقَطَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَالْيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ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 فمَ يجَادِل اللهَّه عَنْهُم يَوْمَ الْ القِيامَ أَمَّ من يكُون عَلَيْهِم وَكِيلَ وَمَْ يعملسُ أَنْ أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُثَُّ يَستَافِرِ الله يَجد الله غَفُور يَجد اللَّهَا غَفُورَ الرَّحيِيمَا وَمَْ يَكْسبَ إِثْنَ فَإَِّماَا يَكْسِبهُ على نَفِْح وَكان اللهَّهُ عَليمًا حَكيمَا وَمَْ يَكْتِبَ خطأَةً أَوْ إِ اسمَ ثمَُّ يَررمِ بهه ثمَُّ يَررم بهِهِ برَ أَ فَقدَدْ ي احتَْمَلَ بُتانَا ثمَُّ يَررمِ بهِهِ برَ أَ فَقدَ احتمل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 نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يُشْرَكَ بِهِ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وَإ يَدعَعونَ إلَّا شَيْطانَم نَريدَعَنَهُ اللهَّ وَقَا لاتَّخِدًاَّ مِنْ عبَادِكَ نَفْصبًَا نَفْرُوبَا وَلأُضِلًاَّهُم وَلَأُمََّّهُم وَلَآمُرًاَّهُمْ فَلَُبَتتِكُ ن آذَانَ الأأَنْعام وَلَآمُرًاَّهُم فَلَُغَير ن خَلقَ الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر فترانا نبيا يعدهم ويمنهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا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 مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا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 قُلِ الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وان امراه خافت من دعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا وصلح خير واحضرت الانفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وَلَوْ حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقصص شهداء لله ولو على انفسكم ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما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 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ فَلَا تَجْلِسُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَتَخَاوَذُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بكم فَإِنْ كَانَ لكُمْ فَتْحُم مِنَ اللَِّ قالوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُم وَإِنْ كَانَ للِكافِرِينَ نَصيبُ قالوا أَلَمْ نَاتتحوذ عَلَيْيكُمْ وَنَمْنَعكُم مِنَ المؤمِنين فَ اللَّهُ يَحْكُ بَيْنكُمْ يَوْمَ الْ القِيامَ وَلَ يَجَعللَى اللهَّهُ للِكافِرينَ علىى الْ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 بفَوْنَاعَذَلِكَ وَآتن مساسُطانَم مُبينَا وَرَفَعنَا فَووقَهُم الطّورَ بِمِ سَاقِهِم وَقلُلنا لَ دُخُلُ الْ البابَ سُجدَا وَقُلنا لَ دُخُلُ الْ البابَ سُجدَ وَقُلنا لَهُم لا تعد فيِي السَّبَةِ وَخَذْن مِنْهُ م ساقًا بِمَا نَقَضهِم مثَاقَهُم مكُفْرِهِم بآياتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأمبَ أَ بِغَيْلِ حَقِّ وَقَوْلِهِم قُلوبُ نَا غُلْف بَلْطَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفرْرِهِم فَلَا يُؤْمنِنونَ إِلَّا قَللََا وَبِكُفرْرِهِم وَقَهم على مَرِْييَمَ بُْتَان النظِيمَا وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع ظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنم به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم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 رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ قَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَان اللَّهُ عَليمَ حَكمَا يَأَهْل الْ الكِتابابِ لا تَغْل فِي دينكُم وَلَا تَقولوا علىى اللهَّ إلَّا الحَقَّّ إَّ مَلْمَثِيح ععسَبَنُ مَرْيَمَ رَرسُول اللهَّ وَكَلِمَتُهُ لقهَا إى مَرْيم وَكَلمَتُهُ القهَا إى مَرِْيَمَ وَرح مِنْه فَآمِنوا بالِاللهَّهِ وَرسُلِه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 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَغَفَرَ لَهُمْ ويهديهم, وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي